وقفت بقلب شبكة مثخن قد أسبلت دمه الجروح وقفت بدمع ساهر في خد حيران يلوح وقفت بقلب مثخن قد أسبلت دمه الجروح وقفت بدمع ساهر خد حيران يلوح تفضي إلى الرحمن في ليل تغرب له القروح ترثي لقلب منهك بالذنب مأسور ينوح الذنب أرق ليلها والدمع من كمد يسيح سئم الفؤاد أنينها فافتر للمولى يبوح رباه قد طال السرى فأتيت تحدل قلب روح عظمت ذنوبي ولا سا يقذو بقلبي او يرى لكم خلوت بذلتي ونداء ايماني ذبي وحلكم عرضت مفاتني كي يقتل القلب الصحيح سمرت الحان الغناء فسمرت قلب الجروح عاشق اشتع الشاق الهوى فهوا فؤادي والطموح أبغي السعادة فانجلت عني وضاق بي الفسيح رباه قلبي قد شكا وهو المعذب والطريح رباه فاجبر كسره فالدمع من كمد يصيح رباه إن لم تعف عن ذنبه فكيف سأستري أبكى الوجود نحيبها فنحيب حسرتها فصيح تبكي ليغفر ذنبها وعبير توبتها يفوح